الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فما زلنا مع باب الإعراب وأنواعه وقد مضى معنا في الدرس الماضي أو في الدرس السابق الملحق بجمع المذكر السالم قال المصنف رحمه الله وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع واولات وما جمع بالالف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسره نحو خلق الله السماوات والارض واستفى واستفى البنات وما لا ينصرف فيجر بالفتحه نحو افضل منه الا مع النحو بالافضل او بالاضافه نحو بأفضالكم هنا ذكر المصنف أو شرع المصنف رحمه الله في بيان النوع الرابع أو الباب الرابع مما خرج عن الأصل أي مما خرج مما يعرب بالحركات إلى ما لا يعرب بالحركات أو بالضمه رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا قال وأولات وما جمع بאלف وتاء مزيدتين. قال وأولات، أولات، هذا في الحقيقة. من الملحق بالجمع جمع المؤنث السالم من الملحق بجمع المؤنث السالم قال واولات وما جمع بالالف وتاء مزيدتين أولات معناها صاحبات معناها صاحبات وصاحبات جمع صاحبة وأولات لا مفرد لها من لفظها وتعرب إعراب الجمع المؤنث السالم الذي يسميه ابن هشام جم ما جمع بألف وتاء مزيدتين كما سياتي إن شاء الله وقبل الحديث على أولات وضرب الأمثلة لها نشرع في بيان ما جمع بألف وتاء زائدة لأنه الأصل وألحقت به أولاد ما جمع بألف وتاء قال وما جمع بألف وتاء أي جمعه بسبب الالف وتاء باعتبار أن الباء سببيا قال مزيدتين إذا فهنا امران أن يزاد الأمر الأول أن تكون هناك ألف وتاء والأمر الثاني أن تكونا زائدتين إذا الجمع سببه الألف والتاء الزائدتين عن ماذا عن أصول الكلمة المفردة أو على أصول الكلمة المفردة مثل ها مسلم نجمعه بألف وتاء مزيدة نزيد ماذا؟ ألف وتاء مسلمات مسلمات ها واضح؟ إذا هذا الجمع أغلب النحات يسم يسمونه جمع المؤنث السالح والمصنف رحمه الله في شرحه ذكر أنه عادل عن هذه التسمية إلى التسمية الجديدة عنده لامرين أو لثلاثة. الأمر الأول أن جمع المؤنث السالم هذه في الحقيقة تسمية غالبية، وإلا فهناك جمع لمذكر وبالف وتاء. استابل مثلا استابل كيف؟ The mimsah, it is not mimsah. There must be mimsahs. Is it stable? Is it stable or is it stable or is it stable? It is stable. But if we have gathered, it is stable. Now سالم جمع مؤنث سالم واضح هذا من جهه كذلك ان هناك بعض الكلمات جمعت جمع مؤنث لكن مفردها لم يسلم لان ما معنى سالم معنى ان مفرده سلم عند الجمع بخلاف جمع التكسير مفرده كسر عند عند الجمع رجل جمعه رجال إذا لم يسلم المفرد ولهذا لم يسمى جمع مذكر سنويا و جمع تكسير كسر المفرد جمع المؤنث سالم هناك بعض المفردات لما جمعت جمع مؤنث لم تسلم لم يسلم مفردها كسجده كيف نجمعها سجد. سجدات واضح سجادات هل حسن المفرد لم يسلم حركه الجيم حرك حرف الثاني وهكذا كثير جدا حمام مفرد حمام مات حبلة حبلة ما هو جمعها حبليات قلبت الألف ياء صحراء صحراوات قلبت الهمزة واو وهكذا إذن هذا المفرد لم يسلم لهذا قال ابن هشام عدلت عن تسميته بجمع المؤنث السالم الى ما جمع بألف وتاء مزيدتي لأن هذا القيد بجلف وتاء المزدتين ماذا ينطبق على هل الجميع مسلمون مسلمات اسطبل اسطبلات حمام حمامات حبله حبليات صحراء صحراوات إلى اخره إذن ولكن يمكن أن تبقى التسميه الأولى وتبقى ماذا التسميه غالبا ليست قيدا كجمع المذكر سلم قال لا بد ان يسلم المفرد زيد زيدون سلم المفرد محمد محمدون عاقل عاقلون صابر صابرون وهكذا سلم المفرد ويعني لا مفرده بقي سالما ولم ولم يكسر نقول هذه مجرد ما لا تسميه على الغالبيه وان وقعت فيها استثناءات مفهوم هذا إذن من باب البيان فقط إذن قال ما جمع بألف وتاء مزيدة ما جمع بألف وتاء مزيدتين هناك كلمات قد يظهر فيها ألف وتاء لكن ليست جمع مؤنسال مثل وضات في آخرها ماذا Alif What's هل هو جمع a سالم هل جمع لماذا Why? Raise ها hand اسم منقوص a real name Because the name is a real name Good Because the alif is a real name How did كذا ليس قضاء كي لا لا الالف لا تنقلب عن الالف الالف هي تكون اصلا في تكون منقلبه تكون منقلبه هذا يا لا لا الالف منقلبه عن ماذا عن ياء جميل متفقون على هذا كيف اصل كلمه قضات لا ها هم ما هو وزن الكلمة؟ لا وزن الكلمة. أنتم تحتاجون إلى الصرف، ها؟ وزنها فو عالة. وزنها فو عالة. هذا من أوزان جمعي كثرة. انظر فو فو عالة. الآن نحاول أن نأتي بأصل كلمة قضاء أو قاضن. ماذا من فعل قضاء؟ Aslul alif ya لأنه يقضي يقضي واضح يقضي وقضيت وقضينا وقضينا إذا aslul alif ya إذا فو ماذا قضا هذه الفاء وهذه العين وهذه اللام فوعل قو العين ضاد قوضا قوضا اللام ya فوعل انظر قوضا يا والتأزّيدة وظايتهم وظايتهم الألف أو الياء حرف العلة تحركت بأي حركة كانت منهما سواء فتحة أم ضمة أم كسرة ما قبلها مفتوح يجب أن تقلب الياء أو الواو ألفة او ضاء ها تصل ماذا؟ وغزاه وسعات وو نويا حركه لباليفا من بعد فتح من, من بعد فتح كغزا الذي كفى يجب قلب الواوي عفوا الواو اولياء اذا تحركت باي حركه كانت وفتح ما قبلها فتقلب ماذا الفا لمناسبه الفتحه التي قبلها هناك استثناء هذه الحال الحال القاعده لكن ليس هنا اذن قضات اخرها الف او لهذا نعرته نعرفها لان لم يذكرون في كتب النحو هذا الاستثناء قضات وغزات يقولون ليس من باب جمع المؤنث السالم ان الواو لان الالف مقلبه عن ياء ويكتبون هكذا فبعضهم يقرا قضيات وبعضهم يقرا قضيت وكما سمعتم الان واضح واضح هكذا يكتبونها هذا اصلها قضيات لكن لا بد من الشكل هناك بعض الكتب يشكلون ولا أدري اللعاء قضايات أصله هكذا قضايات ثم قضاة هذه الألف أصلية وهو ما قال بألف وتاء مزيدتين هذا المثال الأول في بيان أن الألف قد تكون في آخر الكلمه وبعدها لكن لا تعتبر الكلمة من جمع المؤنث السالم لأن الألف ليست مزيدة ان الالفه ليست مزيده مثال اخر صوت صوت ما هو جمعه اصوات ماذا اخره الف وتاء الان هذا هل هو جمع مرض السالم اصوات هل جمع مرض السالم جمع تكسير سياتي لما قال جمع تكسير سئلت سؤالك بعد قليل من ساعه اصوات اذا هذا جمع تكسير ما هو على جمع تكسير بالحركات بالحركات بالحركات الا كان ممنوعا من الصرف اذا يعرف ماذا بان لماذا هذا لا يعرف اعراب الجمع ماذا سالم لماذا لا نعتبره جمع المانث سالم امم لان تاء اصليه صوت مضره في الاصل فعل صوت The alif لكن التاء but the ta is the real word. So this is not one of them. What موت it like? كان is the death? Death. Death. And who was? Then not a small التخفيف but جمع ميت part, but a small part, or a small part, and this is the yaya, what is the origin of it? Why do we say the yaya? As we said, the words are the Asloha wao. Mata يموت يموت ماذا Yamutu. Alif. Mata. Asloha. Mada alif. Asloha wao. Ma beeku. If you are not هات المشتقات the يموت This is the fact. موت المصدر So, خلاص it. Wao. Amwat. Mewt. The house is clear. Are they more important? No. The alif is more important, but the ta is real. Let's get started with this. So, He said, And what is spread with alif and ta is more important. It has to be more important than all of الجمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتائل مزيدة أولات بمعنى صاحبات قال سبحانه وأولات الأحمال أجالهن أي يضعن حملا وأولات الواو حسب ما قبلها أو عاطفة أو استئنافية أولات كيف نعربها؟ غيره سهله سهله مبتدأ. حسين مبتدا منصوب مرفوع, مرفوع. ورفعه رفعه الضمه مرفوع رفعه الضمه اي الاحمالي انا كنت انظر في المتن هل ذكر الرفع أو لم يذكر لم يذكر ذكر الجرة فقط النصب عفوا أولاة مبتدا مرفوع ورفعه الظاهرة على آخره الأحمال بسرعة. بسرعة بسرعة نتعلم الاعراب وليد مضاف إليه مجرور واصل واصل وجره وجره الكسرة الظاهرة على آخره أجالهن أسأت الجواب اذا كان هذا الخبر واولات الاحمال اجلهن اي ضعن حمله الحديقه اشجارها جميله مبتدا ثاني اجلهن مبتدا ثان مرفوع ورفعه الضم الظاهر على وهو مضاف وما بعده مضاف اليه اي ضعن اسرع اسرع They marriages on the very dead Very stupid You ايه احسنت انت حرف مصدر ونصب مصدر يناصب يضعنا فعل مضارع مرفوع انت تسمع جواب اخيك ها منصوب ما من به الرجل نعنا عليه حمى ها عبد الباسط أبسط الجواب بس يا رجل أين صرتك لا بد من الصمت الآن احسنت اذن ان حرف مصدر المصدر يضعنا فعل مضارع مبني على السكون اتصاله بنونهن في محل نصب احسنت ونونهن نونهن ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل والخبر خبر يضع اجلهن اين اي يضعنا المصدر ليست الجمله أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره وضع وأولاة الأحمال أجلهن وضع حملهن هكذا نقول إذن نقول الفعل مضارع أن والفعل مضارع في تأويل مصدر والمصدر كلمة مفردة في تأويل مصدر في محل رفع خبر أجلهن والجملة الاسميه المبتدأ والخبر في محل رفع خبر مبتدأ عفوا خبر المبتدا ايلاتكم المساله واضحه سياتي بس ان شاء الله دائما فعل نون الاناث دائما فعل دع ما كنت ساقوله دعنا منه اذا جمع المؤنث سالم المؤنث رحمه قال وما سمي به منهما فينصب بالكسرة أي هو على أصله في الرفع والجر قال فينصب بالكسرة يعني خرج عن أصله في هذه الجملة فقط أو في هذا الفرع فقط وهو الإعراب في النصب أما الرفع فيكون ضمة والجر يكون كسرة أما النصب فهو الذي يكون بالكسرة فهو خرج عن, عن الأصل في هذا في هذا الباب في هذه الجهة فقط وهو في النصب. قال وما سمي به منهما أي وما سمي بالجمع الذي يكون بألف وتاء مزيدتين ب عفوا منهما أي بأولاته أو ما جمع بالف وتاء مزيد وما سمي به أي ما سمي من الأمور بهذا بأولاتي أو بماذا بما عفوا ما سمي به منهما أي من أولات وما جمع بألف وتاء زائد يعني لو سميت شخصا أو امراه سميتها زينبات أو سميتها فاطمات أو سميتها صحراوات فإنها تعرب إعراب هذا الإعراب تعرب بالضمه رفعا وبالكسرة جرا وبكسرتي نصبا كذلك واضح الان مثلا نسمي امراه زينب تقول جاءت زينبات مررت بزينبات ورايت زينبات واضح صحراوات جاءت صحراوات لان تقصد امراه مثلا جاءت صحراوات مررت بسحراوات رايت صحرا صحراوات واضح الان اذا tu'arab هذه أو ما سمي بجمع المؤنث السالم إذا سميت شخصا به ماذا يعرب جمع المؤنث السالم كما قال وعليون وشبهه وعليون وشبهه عليون جمع علي لكن عليون هذا هذا عليون سميت به الجنة سمي به أعلى الجنة فصار علما أو اسما لماذا او لاي شيء لي لاعلى الجنه لكنه اعرب اعراب جمع مذكر السالم بقاء على او ردا الى الى اصله ماذا عليون فتقول هذه عليون واضح ورايت عليين ومررت بعليين ماذا سميت شخصا زيدون زيدون هذا جمع مذكر سالم لكن سميته به مفرد شخص واحد سميته به مفرد فتعطيه حكم ماذا جمع المذكر السالم تنقله الى عليون فتقول جاء زيدون ومررت بزيدين ورايت زيدين جاء زيدون زيدون نون فتح لانه ملحق وجمع المذكر السالم ومررت بزيدين ورايت زيدين وبعضهم ابقاه على على الاصل ومنعه من الصرف فهم هذا هنا كذلك فاطمات هذا جمع لكن سميت به امرأة واحدة سميت به امرأة واحدة تعطيه ماذا تبقيه على على الجمع تعطيه ماذا اعراب جمع المؤنث السالم خلق الله السماوات هن مفعول سماوات مفعول به منصوب ونصبه الكسر أصطفى البنات أصطفى ها تفضل الهمزه استفهاميه واين همزه الوصل استغني عنها بهمزه الاستفهام ما هنا اجتماع همزه الاستفهام مع همزه الوصل سقطت همزه الوصل ونظن هذا اغلب القراءات هناك قراءه اخرى لا الله اعلم بها اصطف البنات اي الله الفعل مستتر والبنات بنات بنات هذا فيه إشكال أليس كذلك؟ ليس فيه إشكارون ليس فيه إشكارون جمع ماذا؟ جمع ماذا؟ تأملوا ها؟ تأملوا في صبورة بنات جمع بنت ااا أين الأخضر؟ ها جمع فصارة بنات الألف زائدة تفقنة التاء ااا المثلنا قو من عنده جواب استفهل بناتي حكم ماذا حكمه ماذا جمع الإنسان من نصي باب الكسرة هل هناك خلاء أخرى؟ اصطفى البنات ها اصطفى البنات فعل به منصوب و كسرة ها كيف الجواز و لا لا بنيه الصغير بني تصغير ماذا تقولون سهله الالحاق سهل الحق هو تقصد الملائكه بنات ها تقصد الملائكه لا يا دعنا من المعنى نريد اللفظ بنات جمع بنت معنى الايه لا المعنى هنا لا دخل له لا. لا دخل له سواء قصد به الملائكه او قصد به غير الملائكه لا دخل له بنات جمع بنت وهنا في القران اعربت جمع مؤنث ساري. والمصنف the على who مما جمع they were gathered in كذلك thousand والتمثيل للبيان ومعنى It's not بهذا that, it's an example. من عنده الجواب example for كيف creation. And the meaning of it is ها لا هذا ليس هذا لم يسمى بنات جمع بنت ليست تسميه لمفرد ما سمي به اذا سميته به مفردا تقول مثلا هذا الرجل اسمه صحراوات فتجري على هذا الاسم ما هذا من لا لا لم يسلم زيدت فيه الف زيد اين الالف واللام دعنا من ال ال تعريف دعنا منها كما نقول البنات نقول الصحراوات و زيد من يحامد ها جمع بنت ليس اصليه من اين جاءت اذا سافرت انا تاتي حديثه لا لو جمعت على الأصل نقول بنتات هذا الأصل نقول بنتات إسلام الجواب أو نتركه الجواب هل بنات حق فيها إشكال الجواب أن بنات بنات قلنا بنت جمع بنت وصوت جمع أصوات أليس كذلك هذا جمع أصوات جمع جمع تكسير الذي من أوزانه الثلاث وعشرين أو أكثر أو تزيد أو تنقص أفعال أفعال فهذا دل على جمع بالصيغه هذا دل على جمع بالصيغه أما هذا فلم يدل على جمع بالسيغة لأنه لا توجد سيغة لهذا من جمع التكسير وإنما دل على الجمع بالزيادة بزيادة الألف رجال دل على جمع فعال أرجل أفعل يعني كل السيغة الآن لها سيغة تدل على جمع جمع كثرة أو جمع قلة أما بنات لو جمع جمع تكسير لقلنا أبنات زيادة لكن فدل على الجمع بماذا بزيادة الالف أما هنا فدل على الجمع بالصيغه أصوات أفعال وهذا هو الفرق الذي لم تلحق به بنات معاجم جمع التكسير ولم تعد من جموع التكسير وكانت أقرب لمن أقرب لمن لجمع المؤنث السالح فأعطيت حكم جمع المؤنث السالح نفهم هذا الله إذن هي أقرب لجمع المؤنث السالم حيث في آخرها ماذا ألف وتاء التاء ليست زائدة هنا باعتبار أن مفردها بنت لكن لم تدل على الجمع بصيغة معينة إنما دلت على الجمع بالزيادة مسلم مسلمات دلت على الجمع بهذا بالصيغة بالصيغة ليس بصيغة بزياده واو واو على كما ذكر تحقيق انها واو وفي ال وياء في النصب والجر مسلمون مسلمات دل على جمع ماذا بالف وتا لن يدل على جمع بصيغه اما جمع التقصير فيدل على جمع بماذا بصيغه اربع لجمع القله وثلاث وعشرون لجمع الكثره الفور. الان بنات حقيقه الف زائده لانها تا لا نقول اصله بن فصارت بنات انما اصله بنت فجمعت جمع تفسير جمعت فدلت على جمع بزيادة بزياده فقط فماذا فكانت اقرب لجمع المؤنث السالم واضح والله أعلم وبحثوا فيها زي لمن اراد ان يبحث يبحث ثم يجد قال كم بقي من الوقت خمس دقائق كم أقل من خمس دقائق إذن لا لا لا لن تخفي ما لا ينصرف قال وما لا ينصرف إذن نعيد وأولادي وما جمع ب ألف وتاء مزيدتين وما سمّي به منهما فينصب بالكسرة نحه خلق الله السماوات والأرض وأستطف البنات هذا ما يتعلق بجمع المؤنث السالم وهناك شيء من التفصيل في هذا الباب ليس محله في هذا المتني ماذا معنا إذن الباب الرابع من إذا ذكر ذكر الأسماء الستة ثم المثنى ثم جمع المذكر السالم ثم جمع المؤنث السالم بقي معنا الممنوع من الصرف والأمثلة الخمسة والفعل المضارع المعتل الاخر هذا والله أعلى وأعلم في الدرس القادم إن شاء الله سنشرع في ما لا ينصرف والأمثلة الخمسة بإذن الله سبحانه وتعالى مطلوب منكم أن تحضروا هذان ها هذين المبحثين ما لا ينصرف الممنوع من الصرف وامثله الخمسه ما يقصد بجمع المؤنث السالم يعني ما كان مفردهم مؤنثا كما مضى مثيله ما كان مفرده مؤنثا ما كان مفرد مؤنثا ك فاطمه فاطمات مفرده هناك ما كان مفرده مؤنث بالمعنى ك ك هند هند ليس مؤنث ففلط ك هند هذا تانيث معنوي يجمع هندات وهناك ما ما مفرده مؤنث لفظي ومعنوي كفاطمة فاطمه ففيه تانيث لفظي وهو التاء وفيه كذلك تأنيث معنوي لأنه معلوم أنه اسم لمرأة فيجمع كذلك فاطمات وهناك ما مفرده مؤنث ومعنوي وتأنيثه لفظي بالألف كحبلى بتانيث ماذا هذا التأنيث لفظي في آخره ماذا ألف مقصرة حبليات واضح؟ وهناك ما مؤنثه يكون بزيادة ألف في آخره ك. صحراء يجمع على صحراوات الله اعلم جمع مذكر كذلك ينظر الى مفرده زيد زيدون مسلم مسلمون طلحه هذا تانيث لفظي والا هو علم على مذكر مم. ما هو عبد وجل في خلاف الكوفيون يجيزون أن يجمع جمع مذكر سالم لا طلحون طلحون وحمزة حمزون وحتى تثنيته الحمزيان طلحيان تثنيته وهناك من يجمعه جمع مؤنس سالم حمزات وطلحات والله اعلم نعم؟, نعم لا لا